بسم الله الرحمن الرحيم والذاليات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن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 وفي السماوات رزقكم وما توعلون فو رب السماوات والأرض إنه لحقم مثلما إنه لحقم مثلما أنكم تنطقون هل أذاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين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 إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ليرسل عليهم فجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من مجرمين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 مكرمين. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما اتطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وَقَوْمٌ حِينَ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاتِقِينَ وَالسَّمَاءَ أَبْنَيْنَا هَادِئِينَ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاها فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْكُمْ لِشَيْءٍ خَلَقْنَا ذُو جِيلٍ عَلَى كُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُونَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مُبِينٍ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ لَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مُبِينٍ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَالُوا مِرْيَةٌ رَّسُولٌ إِلَّا, إلا قَالُوا سَاهِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ فَاوُن فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ